القاف في فلات من الارض كم تسع من الارض اين تضع فيها ليس في شيء قال وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقه فالكرسي اذا موضع قدم الله عز وجل اخذناه عن ابن عباس رضي الله عنه وقد فسر الكرسي بانه العرش وليس كذلك قلنا في الصروبان العرش قالوا ان عرش الملوك هو الكراسي التي يجلسون عليها فيقال ان الله تعالى وصف العرش باوصاف لم يصف بها الكرسي وفسر بعضهم الكرسي بانه العلم وهذا ايضا بعيد جدا واين العلم الكرسي وصواب ان الكرسي ما موضع قدميه لا حز وجل وانه مخلوق عظيم لا يقدر قدره الا الله وكذلك العرش ولا انه ولا يؤذ حقهما لا يؤذ اي لا يسكنه حفظهما, حفظهما حفظ ايش السماوات والارض وذلك لكمال علمه وكمال قوته عز وجل يحفظ السماوات والارض بما فيهما وهذا استلوا عليه ذلك لكمال علمه وكمال قوته وهو العلي العظيم العلي ناخذها من العلوم ووزنها في التصريف هه فعيل نعم وزنها فعيل فهي اذا صفه مشبهه لان فعيل صفه مشبهه وتاتي للمبالغه لكن هنا لا لا تصل للمبالغه لان صفه اللازم لا تستعدى للغير فهي اذا صفه مشفعه ان علي وصفا او علي بذاته كلاهما فهو علي بذاته وعلي باوصافه وقدره جل وعلا العظيم يعني ذو العظمه وهي كمال السلطان والقدرة والقوة فهي تشمل القوة في كل شيء هذه الآية تسمى آية القرص وهي أعظم آية في اكتاب الله أعظم آية في اكتاب الله هي هذه الآية وهي التي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزع عليه النظائي حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ويأتي إنسان فقية العالمين الفوائد المستنبطه من هذه الايه فيما يتعلق بصفات الله نعم نعم ايش نعم نعم نعم نعم ها المتكيء بحيث يثقل على العظم وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة تمل للانسان لانه لا يجوز ان ينازع الله تعالى في هذه الصفة ايضا الجبر من اسم الله وهي صفة كمال بالنسبة لله وصفة نقص بالنسبة للعقل لا ولهذا لن تجدها في اسماء ايابه ولا عدان علمك يا اسمان نعم المريض نعم ده هو اذا قال قال لماذا امسرت لم هنا تحتاج ان نقول هذا نقول كما ذكر الرجل ان الكلام يكون بخير وشر نعم وقالوا لا يحيطون به ولا يتدون شيء من عنده الا بما شاء نعم ما نقول هذه تقتص بمعلوم نعم لان يقبلها يقبلهاات ولا يتدون به علمه ولا يفتين فيه علما تكون هذه مختصه بذاته فلا يحد به بذاته علما فهو هنا تكون ما مختصه بمعلومه الفرق لا بما شاء وفي, وفي تلك الايه لا يقول الا بما شاء اي نعم حتى حتى عند ملاحظه علم النبي بما يتعلق بالله نعلمه إذا شاء الله ولهذا أخبارنا الله عز وجل أشياء كثيرة لا نعلمها بعقول لو لن نقل مع المعلم نبي وكذلك أخبارنا الرسول من يجري أن الله ينزل باستماع الدنيا حين يبقى في الآخر لا حدث حتى لسه على العرش لو لنه جاء في الكتاب السنة مع المعلم نبي لا نعم سيفه سمعيه لم تثبت الا بالسن نعم سبحان الله عليك وما ماذا صحه الحديث الذي اقول في ما بيننا وما بيننا كل سمان الى سماء ومسميع نعم وسبت في الفضاء هذا الحديث صحيح صحه العلماء وتلقاه بالقبول وبعض المعاصرين انكره بناء على ان المسافه بين السماء والارض اكثر بكثير منها يعني من 5000 اكثر من 5000 لكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين فانثبت قطعا صرنا الى قول من قال ضعفه الحديث هنا. نعم نعم صفحه الدرس السابع الدرس السابق ان شاء الله اصدار كاشف ثمانيه الصفه الكاشفه والصفه المقيده الفرق بينهما ان الكاشفه هي التي تدل على ان هذا الوصف لازم وانه لا يمكن ان يكون مخرج مخرجا لما غيره مثلا قالوا تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي نتقبله رب وربكم الذي خلقكم والذي ننقضكم هل نقول ان قوله الذي خلقكم ولا اله من قبله صفه مقيده او كاشفه كاشفه نعم كاشفه بسبب كاشفه لانك لو قلت انها مقيده لكان لنا رب رب الخالق ورب غير الخالق فالصفه اذا كان لها مفهوم فهي مقيده واذا لم يكن لها مفهوم فهي كاشفه يعني مبينة للحقيقة فالرب هو الخالق ومثل ذلك قوله تعالى وَلَا تُكْلُهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا هل نقول مفهوم إذا لم يريدن تحصنا فإننا نكلهون لا لكن هذا صفح كاشف يعني أنهن يريدن التحصن وأنتم تكلهون هنا على البغاء هذا لا يدل ولا نو في مواقف الشراعه والمثل نذات دي اشفاعه وذكاء ناوله ما بين اي وبعضهم ولا يتصور ان السيد يذكر لي باشا فسيلا تنفي السماوات والارض ولا يدون انه هو هو العربيه العظيم نعم آه نحن آه كنا نتكلم على هذه هذه العاده العظيمه التي هي اعظم ايه في الكتاب العزيز وكتاب ففقال النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب اي ايه نعرض بك بالله فقال ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا ابا المنذر قلنا انتهينا الى فوائد فوائد طيب بسم الله ارا من فوجئ بهذه الاية الكريمة انفراد الله تعالى بالالهية بقوله لا اله الا الله وهذا الانفراد شهد الله به وشهدت الملائكه به وشهد النبيون به وشهد العلماء به قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولياءه قالوا العلماء بهم انبياء بطريق الاولى لان العلم موروث عنهم عليهم الصلاه والسلام طيب وهل شهدت في الفطره نعم شهدت في الفطره فالفطره تشهد بذلك كل مولود يولد على الفطره فابواه يوحدانه او نصرانه او يوثسم ومن تواجه هذه الايات كريمه اثبات الحياه لله في قوله الحي والحي ضد الموت وقد جمع الله تعالى اثبات الحياه وانتفاء الموت في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت من فوائد هذه, هذه الايه الكريمه ان حياه الله كامله هيت له كامله لانها سيقت مساق المجد ولا متاع للحياه اذا لم تكن ايش كامله ورقص صدق الشاعر العربي حيث قال لا طيب للعيش ما دامت منغصه لذاته بتذكار الموت والحرم يعني ما في طيب للعيش اذا كانت لذاته منغصه بتذكر الموت وتذكر الحرم لان الانسان اما ان ييقن ان ايامه اننا يموت قبل قبل الحرم وانظر الى من بلغ الهرم كيف تقول حاله في ضعف بصره وسمعه وقوته وذاكرته وكونه عائله على اهله نعم ولهذا قال الله تعالى اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما ها فلا تقل لهما فلا تقل لهما اف لانهما اذا بلغ الكبر صاراله على عينيهما يعقل في هذا الحال لا تدرك مني اذا في هذا اثبات الحالات الكامله لعزه وجهه ومن فرائض هذه الافكار الكريمه الثبات والقيوميه لله انه قائم بنفسه وهو قائم على غيره بقوله فإن أين في قوله القيوم فين قال قائل اين اين لك الحياه واين ذكر القيوميه قلنا لأن الحي مشتق من الحياة والقيوم من القيونية واعلم أن كل اسم من أسماء الله فإنه متضمن لصفة ولا عكس كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة ولا عكس صح؟ وجه ذلك أن الله تعالى وصف أسماءه بأن القسمة ولا تكون حسنا الا اذا تضمن معاني اما الاسماء الجامده فليس فيها حسنا ما هي الا علم فقط اذا كل اسم من اسماء الله متضمن لصفه ولا ولا عكس ولهذا لا نسم الله عز وجل بالصانع ولا بالمريد ولا بالمتكلم ولا بالمستهزئ ولا بالماكر لانه لازم يثبت الاسم يثبت الاسم قال العلماء قاعدة مهمه لا يتم الاسم لا يتم الايمان بسم الله باسم من اسماء الله الا بثلاث الشروط او بشرطين بثلاث شروط ان كان متعديا وبشرطين ان كان غير متعدي أخونا هذا ما مع كتاب مع كتاب ليش ما نسمع كتاب ما تقول لنا في رجل نزل الميدان في القتال وليس معه السلاح لا يستفيد أو لا لا يستفيد أخي انتبه خذ الكتب أو دفتر فيه ما يلقى قال العلماء لا يتم الإيمان بالاسم الا بثلاث شروط ان كان متعديا وبشرطين ان كان غير متعدي اذا كان متعديا لا تتم الايمان به الا اذا امنت بالاسم والصفه والاثر الذي يترتب على هذا الصفه او الشيء تقول الحكم الذي يترتب على هذه الصفه السميه من اسماء الله اليس كذلك اذا قلت ان امن بان الله السميع او ان الله سميع لكن لا اومن بان له سماعا هل امنت بالاسم لا طيب امنت انه سميع جوسا لكن لا اسم هل امنت بالاسم لا اذا لا بد ان تؤمن بانه سميع اي تؤمن بالسميع اسم لله وبالسمع صفه لله وبانه يسمع أثر اثرا او حكما وإذا كان الاسم غير متعد فللإيمان به شرطان الأول إثبات الاسم والثاني إثبات بالصفة الحي اسمه من أسماء الله تؤمن بأنه الحي وتؤمن بأن له حياته فقط ها؟ ما تؤمن الشيء الثالث لماذا لأنه الآزم غير متعد وإذا كان الاسم غير متعد فكيف يكون له شيء شيء يتعدى اليه؟ طيب هذه قاعده مفيده لنا انظر الى المعتزله المعتزله يقولون نؤمن باسماء الله الا كنون للصفات نؤمن بانه سميع بلا سمع بصير بلا بصر اعم الله بصائر كيف يصير بلا بصر هل يعقل ان يوصف احد بوصف ليس متصورا به؟ هل يقال للاصم انه سميع؟ اقتد لكن يا سبحان عاته هذا مستلق قوله تعالى كلا بل غانا على قلوبهم ما كانوا يكسون لما ساقوا اساء الله قلوبهم طيب من مما يستر من هذه الايات من هذه هذه الايه ان الله تعالى منزه عن السنه والنوم منزه عن السنه والنوم لقوله لا تاخذه سنه ولا نوم فيم قر قائل النفي عدم والعدم ليس بشيء وانتم تقولون ان صفات الله تعالى عليا اي اي انها اجتمعت على اكمل الاوصاف والنفي عدم ولا تاخذه سنه ولا نوم عدم فيقال ان هذا النفي ليس لمطلق النفي بل هو نفي لما تضمهه من كمال الحياة والقيومية ولهذا لا يوجد في صفات الله نفل محرم أبدا بل النفل متضمن لإثبات كل نفل في صفات الله فهو متضمن لإثبات ما يعطيب كل نفل في صفات الله فهو متضمن لإثبات لا يوجد نفل محرم نفي السنة والنوم ما الذي يتضمنه من الإثبات كمال الحياة والقيومية كمال الحياة والقيومية لأنه إذا كمال في الحياة فلا نوم انظر إلى أهل جنة جعلني الله وإياكم منهم لا ينوم لماذا لكمال حياة لا يمسهم فيها نصر ولا يمسهم فيها لغوب ولا إعياب ولا تاع فلا يحتاجون إلى النوم فلذلك لكمال حياتهم لا لا لا ينامون كما انهم ايضا لا لا يموتون طيب لا تفكر وما ربك بظلام من العبيد ولا يظلم ربك احد هذا نفي كما قال هل هو نفي ام لا لان نفي المحظ لا كما لكن بل هو عدل لكن لا يظلم لكمال عدله كمال عدلي ليس في ثباته ظلم الاطلاق طيب اذا لا تاخذ وسنه ولا نوم يتضمن نفي السنه والنوم عن الله مع اثبات كمال ايش الحياه والقلوميه طيب من فوائد الايه الكريمه عموم عموم موكل الله عز وجل في قوله له ما في السماوات وما في الارض والمفاد ايتها اختصاصه بذلك وانه لا احد يملك شيئا في السماوات ولا في الارض سي والله وجه الاختصاص الاخ لا ما يهنت وجه الاختصاص قدم الخبر والقاعده ان تقديمنا حقه التخير يفيد الحصر. الحصر. الحصر يعني اثبات الحكم للمذكور ونفي روعه عن غيره اذا ملك السماوات والارض لله وحده فان قيل ان الله اسكن لنا ملكا فقال او ما ملكتم مفاتيح كما كما جاء متى هو فين قولكم ان الملك مختص بالله قلنا ملكنا نحن ليس ملك الله عز وجل ملكنا محدود في مناطق العمل ومحدود في العمل اولا ملك محدود ماثل في مبالغاي ما ولا ولا اشمل ما تحكي ذلك انت اليس كذلك طيب ايضا ملكي المبالغاي محصور في العمل لا ليس لي خيار ان اعمل فيه بما شئت ولهذا لو اردت ان احرق مالي لكان ذلك حراما علي لكنها زوجا يفعل ما يشاء قد يسقطون كه بالصواعق وبغير ذلك الى انواع من الوفات طيب من فوائد هذه الآية الكريمة ان السماوات جمع اكثر من واحد وفي وفي الارض وفي القران تاتي السماوات مفردة وتاتي مجموعه قال الله تعالى وفي السماء رزقكم فاملتم من في السماء وتاتي مجموعه هذا كثيرا تسبح له السماوات والارض ونا هنا قال ما في السماوات اذا افادت الايات الكريمه ان السماوات جمع فما مقدارها الجمع سبع وبنينا فوقهم سبع انشداد كل مره بصنوات السبع عبد بن عوث ورات اليوم شغلتنا بالنوم كل مره بصنوات السبع ما تقعد تخلي واحد يمشي معك يتوضا يتوضا ها ولا جي ما نرشك تسبح على وقتك يدونا السماوات السبع الارضون كم سبع الدليل قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن فالمثليه هنا هل هم مثلهن مثلهن في القوه اجيب لا لا في العدد لا ما يمكن تفتح السماوات الارض الا في العدد هي تقتضي المثليه هنا ان يكون مثلها ان تكون الارض مثل السماوات في العدد كما جاء علينا مصطفى النبي بالسنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتلع شجره من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من, من سبع عربي طيب من فوائد الآية الكريمة قوة سلطان الله عز وجل قوة سلطانه أي أنه ذو السلطان القوي من أين تؤخذ؟ من قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه المخلوق مهما عظم سلطانه يشفع عنده بلا إذن ربما تشفع زوجة الملك في أعظم الأمور خطرا ولا لا ما يمكن, يمكن غلامه يمكن أشفع بدون استئدام لكن الرب عز وجل لقوة سلطانه ما أحد يشفع إلا بإن الله بل ولا يتكلم الا باذن الله والملايكه تصفلا لا يتكلمون ايش الا من ادناه رحمه لقوه سلطانه جل وعلا ولهذا تجد الملك المهيب لا احد يتكلم في المجلس ابدا سكوت الا اذا تكلم هو وقال الشاعر يغضي حياءً ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم هذا يتلعى على إيش كمال هيبة يغضي حياءً هو حي يغضي ما يستطيع يرفع بصر من الناس ويغضى من مهابته شفى فرق هو يغضي حياءً وغيره يغضي منه مهابته لا يكلم الا حين يبتسم مادام ساكت ما حد تكلم اذا ابتسم تكلم انفتح الباب طيب ربنا عز وجل حج يشفي الا باذن هل تشفي الاصنام لا لا تشفي هل يشفي يشفي النبيون لا يشفون الا باذن الله لكن له أزوجل يأذن لمن يشاء ويرضى يأذن لمن يشاء ويرضى ولهذا قال علماء شروط الشفاعة ثلاثة شروط الشفاعة ثلاثة من يعرفها؟ الأخوان الزائرون نعم أقول الأخوان الزائرون إن شئتم من زأر وإن شئتم من زأر الرضا عن الشافع والمشفوع الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له والإذن للشافع صحيح ومن فائد هذه هذ هذ الألعات الكريمة إثبات الإذن لله وقد استدل به من قال إن الله يتكلم قال لان الاذن هو الكلام اذن اي قال اشفا بقول من ذا الذي يشفي عنده الا باذن ومن طوائف الات الكريمه بطلان تعلق المشركين باصنام دعنا نقول هؤلاء شفاعه عند الله فيقول له من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنها إذا لا تشفىها لأن الله لا يرضاها فلا يرضى أن تشفى وقد أبطل الله تعالى تعلق المشركين بآلهتهم من كل وجه فقال سبحانه وتعالى قول ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مصالا مصالا قرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرف وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له من كل وجه لا يملكون شيئا ولا يشركون ولا يعينون ولا يشفعون الاصلان هذين لا فهمك شيئا على وجه الاستقلال ولا تملك شيئا على وجه المشاركه صح ولا يعين الله بشيء وان انت فملك لا يعين الله بشيء في قل وما له منهم من ظهير الرابع شيء ولا يشفع ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ففي الايه الكريمه التي معنا في سوره بئات الكرسي قطع تعلق المشركين بالالهتهم لقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذن من فوائد هذه الايه الكريمه عموم علم الله لقوله يعلم ما بين اعينهم وما خلفهم لاننا قلنا ان هذا يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل الماضي في قوله وما خلقه والحراب من المستقبل ما بين أيديه ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل بقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهو كقوله تعالى ولا يحيطون به علما ومنها قصور علم الإنسان حيث لا يحيط بشيء إلا بما علمه الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكرسي لقوله وصع كرسيه السماوات والأرض وقد سبق لنا أن الكرسية ليس هو العرش ولا العلم ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة هذا المخلوق الذي هو الكرسي وننتقل من هذا إلى فائدة ثانية وهي عظمة الله عز وجل ووجه ذلك ان عظمه المخلوق تدل على عظمه الخالق ومن بواجد هذه الكاينه اثبات قوه الله عز وجل بقوله ولا يؤذيه حفظهما اي لا يطل عليه ذلك واثبات العلم لان الحافظ احتاج الى علم واثبات القوه والقدره على الحفظ اترام هذه الجمله فيها صفات طيب هذه هذه الجمله من الصفات المنفيه او المستثكه ولا يؤذوا حفظهما نعم كن كنكم تمشون على شوق جازما او او في شك منفيه لماذا لا يؤذوهما اكمال علمه وقدرته عز وجل طيب وهو العليم العظيم في الات الكريمه اثبات العلو واثبات العظمه اثبات العلو واثبات العظمه العلو في قوله العليم والعظمه في قوله العظيم طيب هذا العلو اهو هو علو المكانه والشرف فيكون علوا معنويا ام هو علو المكانة والشرف وعلو الذات الثاني يعني تكتب يا اخ اطبر لها قدك علي هل المعنى علو المكانة والشرف او علو الذات مع علو المكانة والشرف يعني الثاني ولا الاول الثاني اذا قال قائل سبحان الله كيف تقول ان الله علي بذاته كيف تقول ان الله علي بذاته والله سبحانه وتعالى لا يحتوي شيء من مخلوقاته ويا رحمن يا لطيف السؤال اذا قال قال كيف تقول ان الله علي بذاته مع انه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء يا اسمع يا ضياء ان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بذلك طيب اسمعني يا ضياء اذا نحن نقول هو علي بذاته كلو على فوق كل شيء ولا يلزم من اثبات العلو ان يكون محدودا بحيطه المخلوقات لان العلو فوق المخلوقات فلا ما في شيء حتى يقال انها قد احاطت بها شيء من مخلوقاتي يعني لو قدرنا ولله المثل الاعلى لو قدرنا المخلوقات كلها في منزله البيضه وايضا معلقه في الهواء اللي فوقها ايش هل هو هل هي محاطه بما فوقها هذه محيطه بما فوقها نعم لا اله الا الله المخلوقات اجتمعوا يا جماعه انتم يلا تمشوك ان يلا يمشي عايش لوحده هذه مثلا هي الان شيء ينفخ له ناسبيا شيء ينفخ ناسبيا يطوق الهواء يسبح في الهواء رايت مو طيب الذي فوقه هل يقال ان ما كان ف... هذا مشروط بما فوقه ابدا عدم ما فوق السماء والارض والمخلوقات للعدم اذا يغرب عن دوجه لا في شيء لان ما فوق المخلوقات عدم ما في الشيء حتى خطب الله ولهذا نقول إن الله فوق كل شيء بذاته ولا يزم من هذا القول أن يكون شيء محيطا به جل وعلا وهذا ظنه واضح طاهر ولذلك لما قدمت امرأة الجهن بن صفوان أقومها إلى بغداد نسيت إلى أي مكان وقيل لها أن الله استوى على العرش قال تعوذ بالله محدود على محدود محدود على محدود ماذا يعني؟ يعني يلزم من, من, من كونه مسان العرش إن يكون العرش محدوداً لأن العرش محدود العرش معلوم محدود له قوائم كما جاء بالحديث لكن رب عز وجل لا يحفظ به شيء إلا هو العلي بذاته حق قد وأعلم أنه قد دل على علوه بذاته الكتاب والصنة والإجماع والعقل والفطرة يعني كل الادله متطابقه على علو الله بذاته الساعد وين رحت ها وشي قلت رحت على علو الله ها المعلومه تكلمت لك وش وش قلنا اشياء شاش من ذاك الوقت الله يرحمه دي الله يهديه وجه اخر ما قلنا ان العلو اللي عليه ايش شانت نعمل ادله الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطر فهمت انتبه بارك الله فيك اما القران فاننا تنوع ادلته على علو الله فمرت يقسم بحسم ربك الاعلي وهو العلي العظيم ومرت يقول يدبر الامر من السماء الى الارض ومرت يقول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرضوه ومرت يقول هو القاهر فوق عباده بأنواع مختلفة من التعبيرات كلها تدل دلاله قاطعه على ان الله تعالى بدايه فوق كل شيء السنه كذلك ايضا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من قوله وفعله واقراره اما القول فانه كان يقول في في سجوده سبحان ربي الاعلى وكذلك قال الله فوق ذلك وما فوق ذلك والله فوق العرش واما فعله فانه لما قال في عرفه انا هل بالله قال الصحابه نعم قال اللهم اشهد ارفع عسكر الى السماء وينكته الى الناس يردها اليه وامى اقراره فقد قال الجاليه اين الله قال في السماء اين الله عارف في السماء هذا إطرار لا أو لا قال ولهذا قال أعتقها فإنها مؤمنة أعتقها فإنها مؤمنة فسأل بأين الدالة على السؤال عن المكان أين الله قال في السماء قال أعتقها ولا يرزم من إثبات الله في المكان أن يكون المكان إيش محوطا به أبدا ليس بلازم وانا هنا اعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعلم الناس باللغه العربيه وقد قال اين الله ولا هنا يكرون هذا على الله بالذات يقولون اين بمعنى من لا حول ولا قوه الا بالله اين بمعنى من اين الله ايمن الله سم هل يطابق جواب السؤال ده قلنا ان اين بمعنى من ما يطابق لان الجواب جواب من الله ان نقول ان تقول الله خلق السماوات والارض مثلا فعل كل حال يقول هذا الحديث فيه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله الدليل على على علو الله بذاته بالاجماع ان الصحابه رضي الله عنهم والتابعي كلهم مقرون بان الله تعالى فوق كل شيء بذاته ما هو الدليل على اجماعهم الدليل على إجمائهم من وجه الخفي لكن يمضغ لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة يقال مثلا نصوص الكتاب وصلنا دالة على العلم بالذات قلنا لا هل ورد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهرها إذن هم مجمعون على مدلولها هم مجمعون على مدلولها ولهذا اذا دل الكتاب او السنه على شيء ولم ياتي عن الصحابه ما يخالفه فيعني ذلك انه مجمعون عليه وهذا المسلك لاثبات الاجماع قد يخطئ على كثير من الناس ما في واضح ولا ابن بادر واضح يا جماعه طيب نقول الصحابه مجمعون على ان الله تعالى فوق السماوات وفوق خلق يدانيه الدليل على الاجماع أن نصوص الكتاب والسنة متوافرة على ذلك ولم يأتي عن الصحابة حرك واحد يدل على خلافه فدل ذلك على أنهم جمعون حليا طيب العقل يدل العقل على علو الله إذا كنت نعم لأن نسأل أي عاقل هل العلو نسبة الكمال أو نسبة النقص كمال لا شك أقول لعبد الله ما أقول في شك ما شك مشكل العقل يطلع على هذه العلوص مثل العلوص بتكمال كل انسان عاقل تسله هل العلوص بتكمال او نقص هذا بد الكمال وقسمته لله تعالى كل وصف كمال كما قال الله تعالى ولله, ولله المثل الاعلى طيب السهل نقص والله منزلهم النقص فدل ذلك فدل العقل على على على وجهين الوجه الاول ثبوت صفات الكمال له والوجه الثاني انكفاء صفات النقص عنه طيب الفطره كل انسان مفتور على ان الله في السماء حتى الكفار لو دعى الكفار لو دعى الكافر رب على على وهله لرايت جوهر في قلبه هو السماء كله يسان يريدو ويش يقول يا دليل جد لا, لا الاخ هنا اذا دعوت الله اين يثبت قلبك ها للسماء يا يا تسمع قلبك يا رب قال النبي عليه الصلاه والسلام يرفع يديه الى السماء يا ربي يا رب واضح يا اخوان ما الذي يدل على هذا الفطره ابوا فريق سماع ابي مناس من الذين يقولون والعياذ بالله ان الله بذاته في كل مكان وكان ذلك يوم النحر في منى فقلت لهم امسي انتم في عرفه قالوا نعم قلت كيف تدعون الله تذكرون يا رب يعني تجون الارض ولا يا رب اليمين واليسار قالوا لا نقول يا رب ايه طيب ها. رفعت يدي الى من الى من تدعوه يا رب فقالوا انما نرفع ايدينا الى السماء شوف الشيطان كيف لبسنا لان السماء قبلة الداه السماء قبلة الداه سبحان الله انت الان عندما تستقبل القبلة وانت تدعي اين قبلتك انت كاذب ليس قبلة الداه لكن في نظر ذلك المدعو لا شك ولا تحتاج الى تحريف اذا العلوم المعنوي المتفق عليه بين الامه والعلم الذاتي والمختلفي لان الناس انقسموا فيه الى طرفين ووسط الى طرفين ووسط انتبه لان هذا هذا مهم نود ان نقطع اليوم واحده بعضه باطل بعض الى طرفين ووسط طرف قالوا إن الله تعالى بكل مكان بكل مكان الله إن جئت إلى المسجد إيش فالله في السوق الله في البر الله في البحر الله في الجو الله أعوذ بالله في الأماكن القادرة الله في جو في الحيوان الحمير والكلاب الله في كل مكان نسال الله العافية وهذا كفر لا شك لا شك لفي لو لو انك وصفت احد من المخلوقين بهذه الاوصاف لا جلتك اكثر من ثمي جلك نعم كيف الله عز وجل لكنهم زين لهم سوء اعمالهم هؤلاء قال الله بكل مكان فقابلهم طائفه اخرى قالوا استغفر الله الله تعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا مبادل العالم ولا محايد نعم ثم سردوا نافيا كثيرا وحقيقه قولهم العدم حديث حقيقه قولهم العدم ولهذا قال محمود بن سبكت كثير رحمه الله لمحمد بن فورت لما وصف الله بهذا قال فين لنا الفرق بين اله تعبده واله نعبد وش الفرق ها لا فرق ولهذا قال بعض العلماء لو انه قيل لك صف لنا العدم لم تجد وصفا ادق من هذا الوصف هؤلاء اخطاوا هؤلاء اخطاوا أهل الصنة والجماعة قالوا إن الله فوق كل شيء ولا أحل في شيء من المفلوقات أبدا ليس في كل مكان هو فوق كل شيء ولكنه ليس في كل مكان وهل يضر إذا قلنا من رهبق به فيق كل شيء بدون إحاطة به هل يضر الله شيئا أبدا ولس فيه نقص ولهذا نقول إن علو الله عز وجل لذاته دل عليه كتاب والسنة والإجماع والعقل والفضل وهو واضح لله الحمد ولا إشكال فيه إلا على من أعمى الله بصيرته فإن قال قائل إن الله يقول ولا ينحيطون به علما وقال وسعى الكرسي السماوات والأرض وهذا يدل على أنه ليس له مكان إذا كان هذه المخلوقات وهي مخلوقاته في هذه الساعة هو العظمة فهو أيضا ليس له مكان وقال كنا نعم ان قلتم ليس له مكان نحيط به فهذا صحيح ان قلتم ليس له مكان اين انه ليس فوق كل شيء فهذا باطل طيب الذين قالوا انه بكل مكان استدلوا بايه وهي قول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا سادسهم ولا ان من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كان اينما كان وفي الات اخرى وهو معكم اينما كنتم فنقول اذا اثبتم المعيه الذاتيه نفيتم بذلك ادله الوجود لان كونه عاليا على كل شيء يمنع ان يكون مع كل شيء في مكانه اليس كذلك اذا اخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضا واذا قلت هو معنا مع علوه ماذا يكون لا يكون شيء هذا متارض للايات هو ما انا معه والمعيه لا تمنع العلوه ابدا ومن كلام العرب المعروف ما زي